قلبي اللي كل ماهب نسي ناس الهبوب ندت شرد المعاني على طارقها يومي ضاقت قدم عيني وسيعة الدروب قمت جر الصوت وانحل بصيد شوقها الرواب تصطفق والعنى من كل صوب والجوافي في قدمها واللحون تسوقها من ثبايب واحد حكيت تشعى القلوب شعية الهجنة لصائل ورامل حوقها من صباح الله جيج لي وقت الغروب والعصيف جنوبها والنشام فوقها والله إني كلي ما جيت با هول وتوب وترك العشقه تهين في معشوقها يسري يالها ما بين نوب بين نوب وتخيل صورة حب ذوقي ذوقها لا حكا ورخ المضالي ليام محل السلوب مش فات القلب من نطجها والله إني داري بعدم غصوب وعارف سلم القبائل وعارف حقوقها وتمسك فالعوايد على سلم الشعوب وتحرس من خبول انتمد حلوقها هرجة النمام والنجس والزان الكذوب والله يبطي مدى وجبها مطفوقها والغلى ما زال والبعد ما هو بمحسوب والمحبة عندنا ما تغير سوقها جعل ديرة مثل فالروح تسقيها النصوب لا نشتقت له وقامت الوحذروها وجعل تعالى الحب جامع على صاف القلوب والمحبة جعلها ما تضيع حقوقها عليك على الحب عصاف القلوب والمحبه جعلها ما تضيع حقوقها <تصفيق> جعلها ما تضيع